إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبته ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومنطبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد فعندسوة جرنائي تفسير في قرآن كريم كهاء درسي قينانا وحما قبل الله من آيات سقاشا يسقال من سورة صفا قال الله تبارك وتعالى وقال النبي إبراهيم وحوهيري إنني أنا جداهيب متكي آده يا نحي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي ربي جاي مشيه ويأمره الشامحة متكي آده يا نحي سيه ديني ربي جاي هميوري جواده التوسع ربي يا ربي ربي جايو هبلي إسي أي ولدا عرولي سي والد من الصالحين عرور يدك واناكسنك مضى هذا ربي يا ربي ربي قيدي يا وهبلي اسي ايه ولدا عرور عرور كاسو من الصالحين تدك واناكسنك مضى هذا فبشرناه قال تعالى الى وخيدي فبشرناه نبي ابراهيم واحد غب بشارة اني بغلام الويل ويل كاسو حليم طلقات فلما بلاق المركو ويلكي قاري معه النبي إبراهيم لجركي ساحالة وهاضينه قاري الصعي الصعب قال نبي إبراهيم وقويري يا ابن اي ويلكي بي يرأيو اني اني اني اراه وعنكو اركا في المنام ويهدد بحديد اني اني اني اجبعوك اني انكو قوراها فانظر فيلي ماذا بنحوية ما هذا الشيء الذي يترى منه الحقيقية قال ويلك وغيري يا عباة يا أبيهيو افعل سميم ما تومر وحلقه أمره ستجدني واحد ابو أغادون تا إن شاء الله الله ضدونه من الصابرين كوى صبر ميت كميته كم قال تعالى إله وغيري فلاما اسلما نبي ابراهيم يا ويلك marked uu gaansaneen ay li amr la ilahi amrki sawa wa talla nabi ibrahim ullagday uu wilki lili jabini wechiga uu ullagday bahara sabruhma sabarkoodii markaas muqday wana daynahu wa udawaqmu ilahi linabi فصدق فواض رمي ابيار ويا ربي اننا انق كنا كذلك عبال مرنت اسو كلام نفسي اول مرناه الى المحسنن بادك عملكم ذو ناجيه انها وثر ديناه ويلك اسماعيلها وحن قفرنا بيدبح النفس لجورحه نفس عظيم ويل وتركنا وحن وثقنا عليه النبي ابراهيم كركيسه اي فرعن حسنا امورت سن فرها صفل الاخرين ام ذهب سلام نذكر على إبراهيم. نبي ابراهيم دعي صهاها تو ايا نوقا كناي كذلك االمرن فاس وكلام نزي االمرن نحو الاله المحسنين فبك عملك لو وراثيه نبي ابراهيم من عبادنا عبد امده معيكم مقتهابي ادمرا المؤمنين حقرني يي وبشرناه نبي ابراهيم وحن وبشرناه بيساق ويلي اسحاق نبياً نبي حالقو يهي إصحاق نبي قاسو من الصالحين دكا وروا ناكساً كمده هادي وبارد نواب بركا على إبراهيم النبي إبراهيم كوركيسا وعلى إصحاق إصحاق كوركيسا ورواب بركا يناي ومن ضروريتهما إبراهيم يهي إصحاق عرور طولو كمده هادي محسن من عمل كوناكيه يا وطاغم من ظلميه لنفسه بيسه ظالم قاس ومبين بين الظلم ظلمي سوعد يا هي الهي و انا سبحانه وتعالى و نوى ورما صليل الرحمن سلمت في النبي الله عليه السلام مركي وكقوستي تولكي انك يا حقنا و kay dibna ay dabta fu turan dabkiina ilahay ka soo baxshay xaalad bisii maxaa ka dambeeyay faas oo la nooga wrama markii ay dabka ku rideen dabki allah ka soo baxay ilahay wuxuu amray inuu hijrogo sham iska eedo qalkaasi ya shaqi uu hijrodo wa qara nabii ibraahim الى ربي الى حيث امرني ربي ربي قلت بيشه ينفينيًا آده او احشام او ابن ترير الضماري وحي حلمة الهل التفسير كأيكم فصيرين اني مهاتر الى ارض الشام وحان اوهي ترون اياموه كالشام واساس الهي با امري او ارعالك اسام صدع صحيح حلمة مفصيرين sayah duri rabiga ya sagaa hanuniriyo sagaa ugu toosinaya waddaba on meshash sham le waddab alluma ro ilahay asaga ayu toosinaya maqsadkay meesha uu socdo weeyey madama tulki soqan ul kaso dere meebrehi tulkis ay qiraafen waxa uu gumeeyay madlo luudho waralkis balay oo adeer u yahay cumbaq meey i yaa لكن نبي إبراهيم تركيز ودير حتى أبي سوى دير حتى أبي سوى دير وحن انتصروا برادة والله والله تمينا دره يكتوره دره يكتوره تركيز ومعال آبه كبيره كسو تبه إلهي درتي سوى سوى تبه إلهي يبره عرور ماري مركاس وعرور حسن مطلين هل عرور مركاس قوار مطلين مركاس رببي إلهي إني دوريات بيباسييوه وبدأ الألم قد توحي طولك وكوهي وقال للنبي ربي يا ربي ربي قيل بيوه إسي مفعولك هبعيا من حدوثك هبلي إسي ولدا أخوه عرورك أصو من الصالحين أخبتك الصالحين فاكمضها هذا أنبيا ضفيري إياد باتك وناكس المركي إلهي كبر يهيان إله وعرور إسي اسكمي إلهي لكن إلهو حضر وناكسه ملي راهو وليا حب من اصواله ماقول الله ذكر لينا حب من لبك ذريه صاليبه إلهو ابو عطا ولقسي حضر وناكسه صلوط وحن معفي قال في الدنيا وفي الاخره واعذورك وناكسه هذول نول يا معفي كوليه واباري خدي سي ورحا غير يا الله كل صغيف هذوك عابم بيوك ما طانا واحنا في الليل ما حاجه اني قدو كوسو دعيه دعدي ولا اقبل ان ما يتقبل الله من المتقي بك متقين تعالى وحكا اقبل وكوسو دعينا الدرجات في هذه صدق شرحه وافق سن كوسو دعينا وحويا ادونك يا اكرمه وقوان فعهد صالح يا هذ الىه وينا lakina du faasibun maghudaw adun ka waabid akiran ma fikiri maydi sababto ah waxa weeyaan waxu baa waaboo xara bi adis maqbulamaa wa faasiq saddaqadii maqbulamaa wa xaraan nafsil malah nipunkuuda sootaga halkaan wax ku dilay halkaan wax dhacay halkaanu gawar san ku kufso way halkaan wax ku helayeen waayrugo iyo masiiba sootaga si ariyashan mar waxa uu u soo salay marka ilaahi wuxuu yinaa laga bariya ilaahi inuu guriyada bayyin kaaga xibo aala taala ilaahu yiri fabasharnaahu nabii ibrahiim waxaan ugu bishaareynnaa ficda fiiri wa tartiib ya taqbiid marku du'aysay ma soo baahin ajiridi ma soo baahin isla markii bala akbarayba fabasharnaahu ibrahiim waxaan ugu bishaareynnaa ilaahi ولك وعليم الدلقات ببا ولك يسير الدلقات ببا وعلى قطوسا ولك أبه سيري وعنك الرؤيه ضيئة وفقالة كدمئة إقعاب عمك إلهي سوي وصدره هذا الدلقات كوي مئتي قف كل صدر إلا جورئ ساسو كل صدره ولك دلقات ببا الله وعن إسماعيل وعن نبي الله إسماعيل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أياتو أبطر صدقه وهو الوهيان ونبي غيما اوهي سوحيان انا ابترسان نبي جوالك سوغالاوه والله باع الى عفرتن قضاي ايا اوهو ماذا قبل ابا يرهدان الى اوهو السبحانه فبشرناه نبي ابراهيم واحد وبشاري نبي قلام الويل ويل كوحالي من فلما بلق الويل كمركو جاري مع ابراهيم لا تركي ساحل او عاضين او غاراي اصح اصح يا صعب قال النبي ابراهيم وهو يري يا ابا يور كيو اني اني ارى وحان اركاهم كرؤيه في منامي حده بهذه هذه اني اني اذبحك اينا كغورعه فانظر في ماذا سي دي تري ترى اتركي معناه اتقيينه Whu Kurbu Yobai, Nabulay Vahim, Are his o deh are you will cut out? A so deh o side and sank. Side sagal Marka wilk وويي كيماركو ولبا انت تصعد بالايب اير ها اي حد منير ورا عل ومركو ابو لحك لبين ماركا سوخو كرؤيوري ويي كغورع صافو الوحي سين الوهيي الوحي حديث وهل كان سوى رؤية الطبران من عشان الكبير كوكو من حديث عبد حد الله من حباس أي أن نبدو من في المران وحي رؤية الأنبياء أي قعر كان هناك وحي الله رحنا الفلح وحي لسوتيك الله رحنا الفلح مسألة هذا ، وأود ويهين بكى قلع أقول ماذا المسلمين ، سيد إمام النغو رحمه الله شرحه صحيح المسلم ك وكوش غيرتس ككرات بغاو طامن يشتان وهي كيتماعين ضقت له يدوته احكام لا مقاطعه وهو الفرق لما بنانه لا مقاطه فقط المسلمين تارك يدوته دي قف مسلمه يورو او يرى وحان كر يوداي وحاس لا سميه عارهه فحالاي ماركا سو و خيري وحان كوريووباي روقدون هما تيكو حتى فوبو شاحيا بشي له سوما فازو له تيكن شرحي غان له اعتمادا لكن وحو شيء وشيريلو شاد و غي العارهه حان كسر وحان كوريووباي ان عفارتن اريلا قالو اي اسحمود لييينا سواكو ما بنان خولن لاقاط ها ما itma oo ku soo noqday sido kale waxa afurada hafid ibn kathir albaab iyo nahaayo ku sheegay waxu sharqi allaqama qatoo yaba aan aan biirto daran laakin aan biyado ruudooda wax marka nadi ragu ku kor iyo mirka gowra weerkii unta oo iyo mirki oo weermaka soo wa han kuruyude anaku gowracha hai wa ya arati abehdio isal ma tu mar wa al amra satajiduri wahad ugu oga in Allah Allah dono ilahi واحد اولادهم طافات كالصفا ينكم بهاي عمرك اللي يوفل نبي إبراهيم, سمين. أمر أمر سمين. نبي ابراهيم هو ويلكي مركي هو غانسمين اي فلاما اسلم لامر الله امرك اله مركي هو غانسمين او صلى عليك ده النبي ابراهيم هو ويلكي لن تشيري وكيره هو لديه جريكا وها لا يرى اشا سنيه اشاس تن تاس او اشكرك دو طال السنيه انا حاجريكه كركيده ياتن تمرح قرفمرك اللباش خبيرولي هل كانوا وا تشابين هل كانوا وا تشابين انت ودخاينا وخلنا جبهه جبهه ووجه مره هلكاس تو سو ماتينا هلكاس ودغي جيسكه اه تشابين كومركو ايش اسودش قيسكي ساهو ايش السنيه له يا ملحتنتيس انت ودخاينا الالجا من حي الى الخواد او هو سيدي ما دام الدور حي الى وجه يسوع كان يا فلان اصلا ما ليه الله او طالك لك دايما ابراهيم هو ويلك للجميع وجهنا او توعك لاماما خيوف ظهر صبرهما مركاس الصبر كودي حضاضي وعمرك الله يكون صبريا مركاس الصبر كودي ظهر صبرهما وندينه هو يقواقنوا الى اله اليه اي يا ابراهيم ابراهيم قد صبغتوا طواطرمي لي ارى رؤياي قوم يسواطوا طواقوا عمل الفسفين wakasan iman ka dabba ma wax is ka sheegay saamaan inna annaga u leeyiri kedaarika sibaas oo kale kedaarika halka lagu ishaara markaas waa laga xafiyay markaa waxaa laga xafiyay dowriyi waxaa lagu ishaara markaa kedaalika كذلك أي كما عفونا إبراهيم عن ذبح ولده سيداس أن إبراهيم أقعف لك سيدوك ورعوه إن قال تعالى له الحيري إن أنك كذلك سيداس أقرأ أي كما عفونا إبراهيم عن ذبح ولده سيداس أن وعف لك إبراهيم سيدوك ورعوه أي نفسي كأبال مرمى أو المحسنين الضدك حامل كو دواتي تطفى هذي عملك ذو وناجيان ألا بكر تطفى لكن هذي إيمان بطء الذي ما دانه عملك وناجيان إلهي وليس هو كقارا فلتن أفره قربنا وكفه إلهي إلى أحد إن هذا هادا أمرك هذا الوشارة وعلى الوشارة الذبح المأمورة جلوب على الله يسأمره إن هذا أمرك وقه الذبح المأمورة قال ليس أمري وهو البلاء وامتحان امتحان كان سؤال مبينة كان سؤال مبينة كان امتحان عاد. امتحان لم يكن الانتحان الذي امتحان مبطئ ايمان مبطئ وكصوى النهر ايمان لم يكن مبطئ محلية لم يكن من صلى الله عليه وسلم يقول للا يؤمن أحدكم حتى أكون أحد إليه من والده وولده والناس أجمعين ليس ما هنقف إن إلا وإجعل الله نفيس عروقيس هيكيس ويرك استما كوفك إلهي, الهي. ان تشعلي ندره تشلي الله فطبحوني يحبكم الله aruka salati kara ilahi, ka ilahi wa ta. nabu ibrahim alabi kara ilahi ma wa walhoba amr wa ilahi wa wa in dabi bankad atahur marido amr hadde kidin al amri ma aruntaydan qalmo kodka gal waxa misalada ku yelee u barareejinay dadaa waxay moodaan وريكو حكم الحروب لو قبطه او محكمه المديو او قفلو ديقته او لايايه هذا ضربت قصاصه هذا ضربت ديغاقام هذا ضربت عزي واكسميش امتحانك ادو نوغا ايمانك لكن انتر يو تو حرونكم يو تاسكو قله اه يو عربون غور مقطوف الدين <سؤال> خوسه كدسري اي ربك يتكساين كاذبون ان بعد الى ثول بروي باحث دهن يو ويسو بارخيام وابعصو حان سمي يظالم كي تجي اي ترى وحان اني قبان ظالم كزي تجي الله من اوان بثا الله معلض الله تريد نحاريس قال لها الكفوجيه بيديها قف سودوي قف قريه قف اوغراطرا قف كتمتاه معلض الله تريد كاسي من تاسر ما من استقلالين قال تعالى الى روح ليري وفدينه هو ويلك و اسماعيل اهوا فرنا يدري بذبهم بالمدبوح مثل جو رو انكم Vib higa can medbu al ach. We sete is mail hawa foramai. Biz himbi medbu in midlaho ayam ku foran mai higa so abilin way, mid way way auken. One way kelaga kenai, mesh lagaken ira way a can I ثنا والله وكال والله ثنا والله تقريها يا اكن وفدينا ويلكي وحنكفر انه الى يركب بدل بي بيحين مثل الغرع لغياس عظيم سلام ولطم امانت لوغتي سلام النبي على ابراهيم النبي ويرشي صحابته قال تعالى الى الخيري كذلك قبل مران فسو كذلك فان الله يشاره فيوره واخر ما يشاره كما وها بقاء ذكرهم جميع في بين امم السلام على ابراهيم ذكر المشار وكان عليه في الاخرين سلام على ابراهيم وتعس معني بالاشاره او معناه هو هي بقاء ذكر هي الجميل فيما بين الامم ان امنوا ورجعن الى اهل ام ظهروا ضحدرج ملائكه تنيم المؤمنين انسى المؤمنين امنوا ورجعن الى اهل ام ظهروا طسوي ابو المرطه وبقاء ذكره الجميل فيما بين الامم الهو حيري سبحانه كذلك أبال مرينتاس أكل وقعان أمراها الضمدئة غطة جميع أمان ونكسن أي النفسي كأبال مرينة إن المحسنين ضدك عن الكودة ونكسية وقف البابا إن تضاع علي سأيك رأيكاته آه إلهي أمضة أطحبك يا أمان ونكسن الهو حيري سبحانه إنه إلا ما وقتها صبت أمضة أطحبك يا أمان ونكسن الله قلت لكي إنه إبراهيم من عبادنا الضوء ماذا هذا؟ الضوء ماذا المؤمنين أي مؤمنين تأه؟ وَبَشَرْنَاهُ فيه أبا المريض دك دك إسراء ماركي ويركا للمبي لهذا الشيء ويركي هرنا والله داية ميتكا للمبينا والله بطا بل إلهي الحمدي السفير ذات إلهي الأب يعله امتحانك كيف بدوته؟ أدولي يا كروه الليبان ابراهيم وكانو بشارين نبي, نبي يوقف. اسحاق اسحاق نبي يرضي حي يا الله النبي قال صميره صالحين داتا ووراثه قمت ويل كلام المسيح marka siiri ويل كيو هله marka yu ismailo lewilesh bebre wallabe ilamati qisadi landameyi a ishaq rache tasweed dil aq ortusa ويل كليري الدلهه تصيدا لولا كميل تنا كميل كو مركي لا سيغي قيسدي دخجه ما غيري مركي لوغو بوشيريه لا وها فبشرناها بإسحاق قومي وراء إسحاق يعقوب وحانوا بتبارين اي نبي وراهي إسحاق إسحاق جبال كي سن يعقوب اه هذه تاسن وهي دليل عبد إسحاق وضل الضونا ويلكره واي اركي ضونا واي اركي ضونا مركبنا داما الليل إسحاق وين مطلعا أصدروا يرئينا الجورحة اللي أبهل مجددا مدرين حقا صدق واحد اللي أقدر لك هم روحوا وكيان سيد أحافظ قال لك نقولك يا نا الرمضة المسلمين تقمان إيه أهل كتابك اليهود إياه ما صاره وحيفوها فبسي اللي بدأوا الوحى هو إسماعيل إسماعيل اللي بدأوا انتحانك هذا اللي روي اللي الميت جورح الوحى وكيد دم ايه هل ويل الاوه يستهل كان ويل هل كان ويل على باب فاصره وعلامات كان ايه انت اصلا محل وحده هنا يهود ايو وحي كسوجدان اسحاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرمت وحي كسوجدان اسماعيل يهود ما كان عند الهلام ويل كي غور على اسماعيل وتعصب شرف فاصل او اغلاوي اسحاق لكن وحده يلا وحده حافظ الممتهي تشودك وبحشك تاركه مركو الوفيه توراب اي هيستن يهودو فيه كازو اخري وكان سيقرر توراب مصبر اي هيستن فيه ها مصبر توراب يا يهودو قنتو قايرون وحا كو قرن وي وحا الله تعالى امر ابراهيم ان يذبح ابنه الوحيد هل كان يريد يقول هل كان وين ما قبير بكرهه مارك, بكره مارك قحنات فاص الى داليان كتاب الله سبحانه وتعالى لو سوجي واحي كو دار اسحاق يورطك او اسحاق اي قباله هناك كديبه وبوتان اسحاق illa ishaq ma baahan ba uradki maheen wahiid ha markaas ay fiirin bar aadanka bogta waxa baadiyay wa tawi weed delirik u baah kale leeyin madama wahiid u qoray halkuu ayna ayaga ogoli hin ismaeel ka horeeyay waxay u baahdeen tarwiig markaa إذن عنちは أسماء الإسماعيل NOP uhm-chvie.ةِ outlinedaosות ông Ilk Nonian ´A Yazhāq. wipes. hea' dismayı, toothpaste, smartphones, and coffee.Hrakwad, dei ngagras. Hea piBa... halfway, Steve. Hea pi rep beş kamu. Hea pi Är....ENT DKTO Stockha ie الإسماعilversion please! Hea pi me plugged in. Hea q quel detail is Cross такая? Hea pi GymnByte, is Matei Sana Yakuwa allu everywhere, we wa ayahisi legalihina. Ayabuna Noski Allah so the jahinay the hand of wa Bara Kaine Arehi Ara Ibrahim and Living Rahi Korkis. Wa ara is a ka isha korki sana wa u Irahiri. Wa محسن من عمل كوناكيه وظالم من ظلميه نفس نفسي نفسه ديسه ظالم كاس ومبين بيّن ظلمي ظلمي يسو عديه إلهي وإلهي وبركيه النبي الرحيمي النبي إسحاق بحاية الانبياء كدن بيه النبي تمام تمام تدورت النبي الرحيم دمان. دمان تدورت كفر عمي ولله مركا لغارها صلى الله عليه وسلم انتكال إسحاق قادره marka ishaaq ma ahurti saada lo berki illa anbiyaal nabii ranka dabay damaan marka nabii maxamed laa rebu sallallahu alayhi wa sallam ishaaq ku soo cida damaan tobusku dar maxamed waxana dabreey ka soo cida wana ismaeel nabii nabii maxamed kaamee كف كني مؤت الىه كوكفري الىه وحكمادبي كف عاسيه الىه وحكمادبي سقان سالابي سقان نفسي على كشقي مركا ظالم للنفس وضبطي جاروباي اول وحويا الىه عاسيه تعالى الىه وقال النبي ابراهيم وهو ييري اني اني ذاهب مثكي اعديان ربي الى حيث امرني ربي خابغي مسوي امرني دوحرويا و أعطيه الرئيو إلهي الدرتس وهي نبي الله إبراهيم عليه السلام سأعطيه الرئيو إنه إلهي الدرتس وقت قضالك سي يددك سيبه أوله آدم منه أو إلهي كو عابد الكرة سيهديني ربك يا سيكي يقول سينا يا وطاق يا سيهديني أي سيبشدني إلى المقصدي الذي أردتوه ميشان دولي يا ربك يا سيكي ربي يا ربي ربي قلت له هبلي اسي ولدا عروح عروحكو من الصالحين دادك ورون اقسام كم نطع قال تعالى الى وحيلي فبشرناه نبي إبراهيم وحن ربشارين بقرام الويل ويل كو حلين درقات بضا وهو اسماعيل ويل فلما بلغ الويل كماركو قاري معه إبراهيم لجيكي سعال اهاضين او قاري الصحي قال وحيلي نبي إبراهيم يا ابن يويل كيبي يا رايو اني أراه اني اراه وحنكو اركاب في المنامه وحنكو اذبحو كينانكو بجوراها فانظر فيه ماذا ومركب اسم مركب المفهر به المقدمه ماذا الشيء محويه تراه اتركيه محادك رأييين ايديا محادك قلتة هاي وارفرها بمعنى الرأي ماذا الشيء محويه تراه اتركيه محاد اركته سيه Qala wirki uhuriya ana tebeiyo I alse melleiki tu marluggu amraa se te jidduri waxed bu oga dota insha Allah Allaha du doono Min saa birino kuwa sabrah oo aka irehi ku sabbra midka midta. Qalalata aalaira wiri. Farammaa aslamaa nebibre iyo wirkiisi merkke ويقول لك نبي إبراهيم هو ويلك ليلة شبهين ويقول لك اي ظهر صبرنا صبركودي يا عداد ونا دينه إبراهيم وعنوا واقنوا إلهين اي يا إبراهيم إبراهيم قد صدق تواك رمي ارغو يا رؤيدي انا أنكو كذلك اي كما عفونا إبراهيم عندبه ولدهوه سيدعاس عن نبي إبراهيم واحد في نويلك سيده قوله أيام نجسيكو على المرمى المحسنين بذلك عمل كوده وناجيه إن هذا أمر كان الذبح المأمورا قوله على الله اسأمره لهو البلاء وامتحان امتحان كاسو المبين البين أوعب قال تعالى إله الحريري وفدينا يهويلك وعن كفران مايه بذبه مدلق ورعوه ذبه جنسو عظيم وويد وطرقنا وعنواتقنا على إبراهيم كوركيس أي فنان حسام أمان ونقسن أمان تاسو في العاقلين أمراها الدمبية بعده سلام نبدالي على إبراهيم النبي برهيم دوشي ساعة توعنواتقنا كذلك أي كان أبقين ذكره الجميل فيما بير الأموية صدعاً وباقي أمام لنا أمام تيسا وناكساً ومضاها بحدودك كذلك صدعاً سوكراً نجزيكو عضا المرنين المحسنين دادك عمل كودة وناكية أمام وناكساً وباقي لنا إنه إبراهيم من عبادنا الدومة المكملة هذا المؤمنين حقره وبشرناه إبراهيم وعنه بشارين إلهي بإسحاق إسحاق نبي ما بحال إسحاق يهي نبي من الصالحين دوتك سوصوبان كمتع وباركنا وبركيني عليه على إبراهيم إبراهيم كوركيسي وعلى إسحاق إسحاق كوركيسي نواب براكينو عرورتو دي أن أمبيا برنكسو صاحمي ومن دورياتهما إبراهيم إسحاق عرورتو دو كمتع هذا محسن متعمل كيسي وناجيه يا وادعنين الظلم يلي النفس النفسديسه ارمكاص آل ومبير بين الظلم ظلم لسعد يا هي قال تعالى الى المرسلين ولقد مننا والله لقد حقيك مننا وانقلد السماء ارم مصامر موسى كوركيس او وحان كوكب ليس من وغيرها من النعم ما بنما كوكب ليس من النعم كره ولجئناهما موسى ي هارون كبد بالماء اي من الكرب قربي كربي القديم وين كبضنا وغمسنا فرعون ونصرناه موسى ي هارون يقوم كلو وغرغرني فكاروا وحين هم الغالبين هو أدكاظك وآتيناهما موسي يا هاروم عن سنة الكتابة كتابك والطورات كتابك المستبيين البينة أو عداء وهديناهما هو أنكهنون لنبي موسي يا هاروم الصراط ديشتك المستقيم الطوصن في الأقوال والأفعال وحي كهدل اليانيا وحي صمينا اليانبا ودد وَطَرَقْنَا waxaan watney aleyhinna korkoo da saaan hasaan amma wesen فِي taaso filآ uض me ahaataay سَلَامُ wat me se me deriyo amu sana riola musa dushiin saahaatoya waxauna hau korkiise enna an nagu keka abalmarin taas oo kale kana abqaeyinee dirohumal الحsan sida وعن أمضاه أبو باقي ألمي أن نجزيق أبال مرمى المحسنين ضد كعمل كودة وناجية إنهما موسى يا هارون من عبادنا الدومة إنه كمده هادين الدومة المؤمنين إي حقركم أيي إي موحدين تاه إلهي وإنه روح وقورنا سبحانه وتعالى وحي ألغنم أيي لبيسي لبي الرسول نبي الله موسى نبي الله هارون Aaso ah iu keb iu nabi kagay horta. Iya iu kebed be ay ygaya inti hoaydaybaa adaad kifir on kuheeyqaalaka aalaira heiriwalaqaat manana wall laqaad xaqiikae manammaa waa galaday sannay. A mu sana mu musa korkiisa waxaaruna nadiharin korkiisa waan galada sannay binnn buweetii waxan ku galaday يوق نبا ما من اوين وانا جيناهما موسى يهرون عند بادي الني وقومهما قم كذين و عند بادي الني من الكرب العظيم قربي وين ين كبادي الني قربي وين كبطني اهيت آه من استعباد الفرعون اده سي يغوميسغي وغوميسناي فرعون فاس الينك بادي قميسكي إيا فرعون عبدالسكي وكوهي أي أنكبت بها ديني ودجيناهما وقومهما موسى يا هارون يقوم كودي وأنكبت بها ديني من الكرب العظيم قربه وينا طائحات من استبعاد فرعون إياه قميسكي وفرعون قميساني من قتل الأقناع واستخياء النساء واستعماله في أقص الأشياء ويرعاكده جميسك أها ويرشا إلا الله قبل مهل الدائي ألغو الشقياء الله الشقياء الشقياء أقول لي مدحان تالغرر وصولها اللغو قدو حافظ الوصول قدوك اللغو حاقو شقنا شقنا يتعبون كان النعف يرتع الله بذيره للجميسة ويرشا إلا الدورة الله تعالى إلى الوحيد ومصرناهم وأجردهم إلهي للموسى يا هارون يا إنتي الرميدين فكانوا وحي أهادين هم الغالبين هو أدكاد أيضا كأدكاد فرعون يقوم كيسي إلهي للموسى مركز كيوري مادير يا هارون إلهي وأجرده وحانا ما قضي قولك اللي تشبيون لك فرعون يا إنتي اللي سأتي wa asarnahum wa ughalgharna Musa wa Harun yaqum kudi fa kanu wahay naqdain humul qalibin kuwa aftada wa at afkan sabuna khidiy ma korwa كتابك المستغين البين أو عداء مستغين يقال استمانة بمعنى صار بيّن استمانة هذا ليس بمعنى صار بيّن شيء عطل نقضي وآتيناهما مسيحه روحاً سنة الكتاب والتوراة وران كانت انتبه الكتاب مركب هذا هو التوراة وآتيناهما مسيحه روحاً سنة روح الكتاب كتاب كي هروحين المستقيم اي الجزائر الواضع القلب اليري حق النبي سحاق وهديناه من موسى يروح انكو هدولين اي سراط المستقيم توصف في الاقوال والافكار هذلك كحدليان كتابك هو الفصين وحي سمعنا يان كتابك هو الفصين ساسا لرهنم وتركنا وحانوا تقلو الى يري في الآخرين. أي فراء حسنًا أمان ونقصًا أمان تصوه في الآخرين الضد كبير مليحوظة أعطي على موسى و هارون نبي موسى يهارون دوشه بها أعطي تصوه وطنًا وما ذهب مليحوظة أعطي الله سلام على موسى و هارون أمان تصوه أعطي الله إلى وعد السلحانة إنا أنه كذلك كذلك وحده شعر أمان تونقصًا اي كما ابقينه ذكر هما الجميله في بين ال... في ما بين الامم سدا عن باقيه لي امام كل وانا خم وما ذهب يحده اي ليسوا على المرنا المحسنين اي كلمه هذا المحسن غطوه اله امان وانا سنكون يله انهما ابراهيم ي... انهما موسى وهارون من ايد بناه الضماد اين كميل هذه الضماره المؤمنين مؤمنين طاع قال تعالى الى وحيره ولقد مننا والله لقد حقيقه مننا واغلب سمي على موسى وموسى وهارون هارون كركوده او وكان كغلب سمي بن مغوتي وغيرها من النعم وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ بِالْبَيْتِ مِنْ مُوسَى وَهَارُونَ إِذَا وَقَوْمُهُ مَا قُمْتُ لِي مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ كُرْبَةٍ وَهَيْلَذَن كَبَدًا دَائِمًا أَهْ مِنْ اسْتِبْعَادِ فِرْعَوْنَ إِيَّاهُمْ قُمْي سِيد فِرْعَوْن قُمْي سَرَيَ مِنْ قَتْلِ أَبْنَاءٍ وَاسْتِحْيَاءِ نِسَاءٍ وَاسْتِحْمَارٍ فِي أَقْصَى الْأَرْضِيَا إِنْ جَعَلَ وَرْشَ لِغُرُخُ قَبْلَهَ لَدَايَهُ وَغَرَّ الشَّقِيُّ شَقَاءً لَوْ غَدَا شَقَوَيْكَ أُغْلِيتَ عَدَكَسِ الْكُرْبَةَ سَنكَبَدُ إِلَيْهِ و صهم الم har يtiiraday وuga garney ف نقد hum الخارين kuwa qaada oo kukka إلى a و وآين muse sikianaki to aha kiki المستدين أي البين عضwaاضح الجية بيننا mu السرعة تجدك على المستقيم التواصل في الأقوال والأفعال هذا هو في الأسنين كتابك وفجيني وطرقنا ونغطقنا عليهما يكركم في الآخرين أي وطرقنا ونغطقنا عليهما يكركم في الثناء عصام أمان ونكسل أمانتوا في الآخرين وما رأيكم بإحراده السلام الذي يدريه على موسى وهاره هنا ما بيي لا موسيه يهرون دوشودا ها ها كو ساسان وغتقني ان انغو كذاريكا اي كما افتاينه ذكر هوما الجميل سبع ام باقيينني شيكادودا وانا خسب يا امانتو دا بين الامم سبع سو كلام دسي كو عبال مرنا المحسنين قد عمل كودا وانا تييه انهما من ايدتنا الضومدانه كمدا هابه أدو المؤمنين أي حق أيهايي قال تعالى إلى وحيري وإن إلياس نبي الياس لمن المرسلين كواللسواد رأيه كمذا هذه الوقت يكمد هذا قال الكويري لقومه تلكيس ألا تتطور ورميادنا الله كبقهين أتدعون موعد عبده دان بعلا صنع كبعل اللي يرهد ما صنع كاسد عبده وتغيروا ما كان تغيدا احسن الخالق ان طوع ابرك ورا قبطنا الله حميتك تغيدا ربكم الله صربكم كن ابو ري هذه والرب ابائكم ابايلك مثكي ابو رينا هذه ابايلك الورينا فكذبوه فكذبوه نبي الياسوب ديني قوم كيسي مخايرى فانهم قومكم ومخبرون اي لمحضرون في النار كو نار تلخادرين اي لكين اي قليل اهادين فانهم عيبو لمحضرون كو نار كل سوخادرين اي اهادين بي. فكيف يبقون قوم كيدنيين هو نبي الياس ما هاينين يبينين فانهم قوم خاصو لمحضرون اي لمحضرون في النار كو نار تلكين اي اهادين الا إباد الله ما الذي تقوله هو الضوامة الالهي الضوامة المخلصين الدعاء الالهي اللهم يأتي وقد أردنا ونبتق عليه النبي إلياس كرقس فنعا حسنا الله ونفسا في الآقلين أمداء الدمب فنعا سوف في الآقلين أمداء الدمب بحليه دعاها ونبتق عليه السلام الذي يدريه على إلياسينا نبي إلياسين دو شيء سيحا هذا إنه كذلك أبال مرين تاسو كلي كما اتقينا ذكرهم الجميل في ما بين الامم سدا عن باقين بين امان تسوركسن او امرا بهم وابقين كذلك سدا سو كلامس و اب او امال مريننا المخلصين ضك عمل كو دواناجيه مخلصين طه انه نبي الياس من الى الدنا الضومد انه كمداه ادمر المؤمنين اي إِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ رَبّنَا سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْتَ نَبِىُّ إِسْمَائِيلَ وَنَبِىُّ إِسْرَائِيلَ نَبِىُّ اللَّهِ إِليَاسَ وَرُسُلُ شَيْءٍ هَيَكَمِتَ إِلَٰهُنَا إله سُبْحَانَهُ وَإِنَّ إِليَاسَ نَبِىُّ اللَّهِ إِليَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ قُلْ وَلَسَوْفَ تَرَىٰ أَيُّكُمْ مَرَّ هَٰذِهِ إِذْ وَقْتُكُمْ مِضَارَ قَالُوا اُكُورُ لِقَوْمِهِ تُلْقِسَ أَرَأْتَ ٱتَّقُوا وَرَبِّ لَا إِلَٰهَكَ بَقِ فِي عِبَادَتِكُمْ غَيْرَهُ مَرْكَذ قَيْتِ مواغلاً كبقاً لله إلحين العقاب والدوك أما آقرأي من العذاب أتدعون أن أحد كتبتاً بحث واحتراً أتدعون أن أحد أبوداً بحث بحث أن اسم الصنم كان يأبد أهل مدينة يقال لها بحث ما قاله كتلاً غربية بالمشق سيد ويرحافظك أولاً بحث أنه بحث ما او الاغريجير ذات تميشاج توغ فنمكاس او باكل لي رهبي عابدايه الي ابو رينا وكته جمال تلخمره سير بركاس وقول كيرتكونو وحد عابودين باعلان الخالق انت وحورتك اللي وها غبطنا كاس اذا ديسنيات كتغيدا واه واخ ليابل ويسفام كارئه اللهم مطيء إلى هذا ما تقول هذا؟ كيف تبدل؟ اللهم ربكم إذنك خالقنا أهضي ورب آبائكم أبيالك نخالقنا أهضي أبيالك على أولاده الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذنك إذنك أبوري أبيالك إن أبوري إذنك ما قاسب إذا ذلك سيكي تغيير ما قاسب سام قاسب ما يشعيدونك أطفال بكي نعابده إلا إلا وعري سبحانه فكذب هو بني النبي إلياس قومك فكذب قومك هو بني النبي إلياس ما ركح إلا أنه شيئا حق ديدي دوح كيرا إلا إنه خيره نارتك ميتهي إلا وعري فإنهم فسببت واحد تهي فإنهم قوم لامر حربونا واك والله سحادرنا في النار ما تهني ما راد النار لا جاي غير يقيرك لو قوما كرو وعلامات حوي الا الى الله الى ادومد اسمك لما لغا رييو كو حقك ليهي marku wa haq u shegey ku was kuma jira nar وَطَرَقْنَا وَحَنَّا مُغَطَّلٌ إِلَيْهِ نَبِيٌّ يَذْكُرُ كَيْسَتْ فِي الْآخِرِينَ عُمَرَهَا بِبَحْرِ ذَهَبٍ أَيْ وَطَرَقْنَا وَحَنَّا مُغَطَّلٌ إِلَيْهِ نَبِيٌّ يَذْكُرُ كَيْسَتْ صَفْحَاءً حَسْرًا أَمَّا وَنَا نَخْتَصُّ عَن وَطَرَقْنَا مُغَطَّلٌ بِبَحْرِ الْمَيْثِ صَفْحَاءً جَمِيلًا يَفْرَانَ حَسْرًا وَسُمَتْ صَفْحَاءُ فِي الْآخِرِينَ عُمَرَهَا بِبَحْرِ ذَهَبٍ السلام الذي قاله على إلياسين النبي إلياسين كوركيس هأهاته إنا أنه كذلك أبال مرن تسوك له كما أبقينا ذكره الجميلة فيما بين الأمم سدعان أباقيه اللي أمانك سوناك سوناك سوناك بحدوده كذلك سدع سوك له نجزي كو أبال مرن إنه المحسن الذي تحملكه دونه إلهي wayna da aisa ku dadaesho ixlaaska isiskadoon dotoxiiyaga iya istususuka iyo u makinna maga karre naftaada ka ila leidoo Ida hin wayna tabbu ti yabuka ku diga. Laakin hatada augu tiraisi soo saa ammaan wana ayeti idahi wayna kanaan ma cabo kuu digabukanaan ma ay furuntaa ku sootu fayda. marka waxaada adu waa isga ra isiska daka لكن ما كانوا يريدوا قد اسكجوا إلهه ونعم عندي صعرك يدولك لووبيديا قلوب تعظموا وضحا اسكا كانت وكنه كسلوا ذكرهم وذكروا اسكو غير الرياقه و اخلاص طهوا قديره من عبادنا الضومده مكمر المؤمنين اي حقك قال تعالى الى قومه وير وان الياس نبي الله الياس لغال مرصا من قوم الصابر يوكمر هذه اذ وقت يوكمر هذه قال لقوم ألا كبقى ألا ان لقومه التركيس ارا تتقون رياضنا الاله يك في عبادتكم غيره الى ذا عائدن غير التركيس الم وعدنا بقا دون انه ان عقاب اخرين الى العذاب اتخذون ما واحد اعبودا بعلا سنكمل وتدرون انك تغييداً احسن الخالقين انت وحبورت الله وانا قبضنا الله ميتك تغييداً الله صور ربكم خالقين اهادي ورب آبائكم آبائيالك ان خالقو دا اهادي آبائيالك الاولين هوريين فكذبوا واحد بينيين قومك هو النبي إلياس النبي إلياس ويب بينيين محاب دعاً فإنهم قوموا محضرون وقوى الله سحادرين في النار إلا إذا كان الله يدوم إلهي مركا لكي يدوم يدوم المقلسين إلهي اللهم يجب عليه وطرقنا وعنوغتل الله عليه نبي إلياس كوركيس في الأخيرين أي فنا أم حسان أمام ونقسل أمام تاسو في الأخيرين وما بعد ذلك يحدث السلام الذي يقوله على إلياسين ومبي إلياسين دوشي صحاها طوءا نغطاك إنه أنه كذلك أبو المرين طعا سؤكرة سيدعان أمام تونكسا أمام تونكسا أمام تونك أيان ليس كأبو المرين إنه المحسنين دادك عملكو دونك إنه مبي إلياسين من إبادنا الدومة المكملة هذا الدومة المؤمنين حقرهم قال <تصفيق> تعالى إلى أخذ الهيوري وإن اللوت دمني الله اللوت لمن المرسلين كوى الله صوت رأيه وكمي ذا هذي اوهي تكرنا بك سلمنا ومداده الشاك إذ وقت إنه جيناه اللوت أمبد باده وأهله الكيسين أمبد باده أجمعين دمانتوت إلا أجوس الدوك مركا لك الرابو أجوسين أسو في الغابرين كوى عناب تكون باقية بحدي وضعها ثم دمرنا كده وابا بإننا الأقرين كوني الكلاه وإنكم إذنك أيها, أيها العرب أيقلداً عربضوا لتمرون وأطمر أيضاً عليهم على آثارهم ومنازلهم وأطمر أيضاً قلوا يا هذي إرهاباتكو دي مصبحين حالاتهم كووهبريسانا وبالليلة هبينكين وأطمر أيضاً أفلا تحتلون ila hu nuura war-rabb subhanahu wa ta'ala adunki si rasulki si nabiyul layl ulayhi sala ilaahi qawmu udray qamtu wa bayniy kala yuwa haqunei qaddaqu dhalay ayarumi hatta haajti si wa bayniday wadiiday ilaahi wayna subhanahu wa ta'ala ma'shayd daganayen sudum qaryatu sudumayd daganayen ayar rabbi uki charay Mao diwal cewala taada ka elti marku mara le soo ge di marka n tabanmaragu wawag muhu go’ a mehus a kormri. Merki lekurm ar zo barxa na holoo gan a rob ganiga mit bagahgusi buta. se meesshi waxay noqta bo xaira mu tinna qbi wa bani واحويت البحر الميت وبق ان كل ملح منظر كمقال كو وفقبي وفرعيه كركده وور قرمون وي بدنكروا قرمو الى اي يومنا هذا وصف بحيره ممطنه قبيحه المنظر والطعم والريح اي النقاط خير ما مرت سفر يا مركا مر مريا مرنا حانتي سو way arkayna naxshil gurguriyay waxa 7 sub ka dhacay 1 balaay ka dhabay bad iyo qurmayo naxshil qulale arkay waxa bana wardad fiir busuuged la ولا رايد وقت يو كاميرا هاذه يا وقت ان لو سو قدره وقت في شغله سو قدره اي راك شكال يشتغل يرا كل ماناه مركان بدبا دي مي ايو كاميرا ايكورنيسان كاميراين اشكال خاصه ما اشكال خاصه ولا تجيوا وحا لا حتى مركان بدبا دي مي رسولها يقهر موه لكن و اين لو دانيال الله اللهم لامن المرسليننا هو الصادر ايو كاميرا هذه واذكر نبي و امداه وشكه كفره قارتينه اي وقت ما جيناه لوت اند بالينيو واهله و اهل كيسه اطمعين لما اموت الا اجو صندوق مهر ونبي نبي مود حاس في سيوي اجوزها ص في القابرين ان في الباقين في الحجر قوه عذابك تبقى اهار يا ذهب واهات Gala Adeb Kakubak in Nokanayob Ile Aju Son Dukman Adu Sele su ke inatana hate Fil Gabirine e filbakine fill adep hu adepka ku bak in Nokona Ay we zo chisi. Tumedemana Nebi look ye eight si markan kabbi in megalabhi to bi waxaan ugu baa baa aswaam nahay hal astuura iyo arintii noo asahe aya maanta adduunka loolayna oo awood la siina سوى متى. لكن وعنه عاصر. اعراد قال لي يا عذابكي سيسوى تيدا وعلى الربار. ومات كستوى مسلمة مالدكين. بمان انا اسككها شدان لقد اغلبكي. معاير اووح كينة يا عذابت قال لي. عذابت قال لي. عضو خطرها كينة. عبارة كينة. عراد كينة. بلايها الداب مغسوى ووحش. اه. هي اداء اتاقن. ارساس الاكتا الدولار كوشلي. فافين تقعده كاسر. Itildad, parole, on, on, so mad jeedii li waaf ka yaray kan fulay. Keddina qadban oo xuquuqdooda la xadgudbay oo doorashada ka qaybgal. Marka muslim إنت إلهيك السيء عدد إن توليها إن الله غيرتها شرط عصر قال تعالى إلهي حذيري وإنكم إذنك أيها العرب وقلوا لي وإذنك أيها العرب وحوين غير مكان غارحان أغدر وإنكم إذنك لتمرونك وأطمر أيضا عليهم أي على آثارهم ومنازرهم بريوه يراتك ويأتمر أيضاً مصبحين حالتكم أبري سنة وبالليل هذين كانوا أمر أيضاً فهذا ليلاً أو نهاراً إلا صفرك قفكم أكبر صفري أمام المعلم وكسي آدم ياشي وهو الضباء أو إنشاء الله صفر أيوه أمام المعلم كو آدم أم هذين كو آدم سأسألوه لك وإنك ندينك لتمرون وأتمر أيضاً عليهم على آثارهم ومنازلهم في أسفاريك كبير مركز صف ريضان مصبحين حالة يكوية بريسانا وبالليلة هذين كي اياتنا ريضان أفلا تعقلو ميدنا واحد جريك وقد نكو إبركاتي وقد نكو بي حدات رسول شديدة سيداس وكالالله ينهي الحجابي قال تعالى إله الحجير وإن اللوط النبي الله اللوط لمن المرسلين الله صوت دير إذ نجينا هو تكرنا بك أصوبانا والشاك إذ وقت إذ نجينا هلوط أمبت بأيدي إياه وآله وإهل كيسى أجمعين لما ينتهي إلا أجوزاً ضمن ماهني أجوزاً في الغابرين كو باقي كان نقولها بحدود أعطوه في الحذاب كو باقي نقولها ثم دمرنا وابباب بإني الآخرين قويكال وإنكم إذنك لتمرون أواب مريضاً عليهم على آثارهم ومناظره خياداتكو دوليوهو ديات مره ايضا مصلحين حالاتين كوية وأبري سنة وبالليل هبانكين ومره ايضا اي افلا تحكلون وموابنا وحجرين الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وصلى الله وصلى الله على النبينا